بسم الله الرحمن الرحيم حم 1 وال كتاب المبين ان انزلناه في ليله مباركه اننا نذري J bolj. Komis também realizрал kval находici. Plzelo smoke. DoveMe o ogle, inred realised, sajme.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 Neleh mu zikra, wakodege, ehum rosulum mu bin, sumete wale, wan hua kolum, wale mum Inna keshi fulada bi korila, inna يَوْمَ نَ بطِش الْ البقَشَةَ الْكُبَرائِ مُ تَقمُون وَلَقَدَفَةًَّ قَبَلَهُ قَوْمَفِعَونَ وَج أَهُم رَسُون كَرم أَْ إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُم رَسُولٌ آمِين وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِين وَإِنِّي أَعُوذُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تُرْجَمُوا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 واترك البحر رهواً إنهم جند مغركون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ هَؤُلاءَ يَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ فَأْتُوا بِآيَةٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 Ke em, kje si realIS sa吧, da je je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 إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات مِن يلبسون من سنجس كَذٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِ الْعِينِ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكهَةٍ آمِنِينَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسترناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون